بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقدون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 يا بني إنها إنتكم إثقال حبة من خرد فتكم في صخرة أو في السماوات أو في السماوات أو في الأرض أت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك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 وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أَوَلَوْ كَانَ الشيطانُ يدعوهم إلَى عذاب السعير وَمَن يُسلِم وَجاههُ إلَى اللهِ وَهُوَ مُحسنٌ فَقَد إستمسكَ بالعُروةِ المُثقا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 ألم تر أن الله يُنِج الليل في النهار ويُنِج النهار في الليل وسَقَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌ يَجْرِي إلَى أَجْلِ مُسَمَّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَنِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلَ